بسدت يدك للتائبين وفتحت بابك للسائلين وسترتب على العاصين فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا اللهم لك الحمد أنت أغنيتنا ونحن الفقراء فلك الحمد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 اللهم عجل بنصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم اكشف الضر عن المتضررين والبأس عن البائسين يا رحيمُ كن بهم رحمة يا لطيف كن بهم لطيفة يا ربي لا تجعل على لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا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 وبقوتك على ضعفنا اللهم علق قلوبنا برجائك واقطع رجاءنا عمن سواك اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا وفي القبور وحشتنا ويوم القيامة بين يديك ذل وقوفنا يوم كتابنا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 وقفنا ببابك مقبلين عليك راجين لما لديك متضرعين إليك اللهم لا تعرض بوجهك الكريم عنا اللهم لا تعرض بوجهك الكريم عنا وعافنا وعفو عنا واقبلنا وتجاوز عنا إلهنا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 وتوكلا عليك وشوقا إليك اجعلنا ممن هدى واهتدى وسبقت لهم منك الحسناء ولا تجعلنا ممن ضل وغوى وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعه اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من عفو وغفران ورحوة ورحمة وامتنان وخلود في الجنان ونجان من النيران فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وحياة رغيدة. اللهم اجمعنا في هذا المكان المبارك أعواما عديدة وسنين مديدة. يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءا عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد صلاة وسلاما على سيدنا ونبينا محمد، النبي الأمين الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.